موقع رياض القران يقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا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 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنصار رَبَّنَا إِنَّنَا ಮಾಲಿ್ವಾ ನಮ ಸ್ವ್ರೊಬ್ಬನುನಿಐ ಯುನಿಲಿಮಾನಿ ಅನ್ನ ಮೀನು ಯುನಾದಿ ಲೀಾನಿ بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وِكْفِرْ عَنَّا وَكْفِرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا ಜಲಹುಮು عَمَلَ عَامِلٍ ಅಮಲಾಮಿಲಿನ್ ಔ ಸಾ أَوْ ಕು್ಯ ಬಾಬ ಯೋ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا ದಿ دِيَارِهِمْ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِهِ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لِأُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثوابا من عند الله والله عند حسن الثواب لا يضرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس مآب لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات هم تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن ನಮೀನ್ ಅಹ್ಲ ಕಿತ್ತೀಲಮೈ ಉಮೀನು ಬಿಮಾ ಊಲೈಲೈ ಕಮಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯ ಕಾ ಓಲಾ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ